لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من ما في ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 وها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك تي في قرآن صوت في آفاق